والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستسونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن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 وما تفعلوا من خير فإن الله كان به